yeah mm -hmm. رسمت بالوان العدم وبدوت فيها ريشة ضاعت. I'm وغدت حياتي كالسراب والفكر صار مكبلا ورويت همي ساجدا ودعوت ربي راجيا ولبست أثواب الهدوء أروم دربا ساميا ها قد نمى زرع الحبيب واتل والحاقدون تكسروا وغدوا حطاما باليا واتوا بخطو نادم والقلب بات مجافيا وبنيت